وعن سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عبادات قال لا تقاضي رحم الله فاقضي له الخلق هذه الايات على اذن الله تعالى بتزكيه جنتي صلى الله عليه وسلم وعشراتها من الافاس في هذا المقرر فشك فؤاده ولسانه وجوارحه فقلده بقوله تعالى ما كسب فؤادا ورسلانه بحوله ومعلم كتو عن الهوى ووصره بحوله ما زاله الوصر والله طرح وقال السعادة فضاقق السمه بكل ناس سيوره بكل وما هو بحول الشيطان الرزيم لا بأسنك أي حوله إنه إذا رسول في القوة على صديق أن العثور مكين عن المتنفذ من زنا للبطل قطير للحمد عند مطاعة فنة الكسكنا هميرنا قال عليه العليم والسلام وغيره الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم فجميع القصة دأل على هذا الله رحمن الرحيم <تصفيق> وحمد الله ونعوذ بالله ليهدي إلا من شرور نفسنا وشرور أفعالنا ونجينا من كل الدنيا ومن يودينا فلا النار نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني والذين الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها ونساء فاستقوا الله الذي لديه الشائع النبي والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا عمال رجين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يشفت لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يمتعين الله ورسوله فقد خارج فوجا عظمي بعد الحديث كتاب الله وخيرا الأزياد المحمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمورهم وكل مخزية من وكل وكل براءة من في النار ثم لا من الله. رجع عبد الحسّن الخالص في لتحقق ما تنبأ به. عند الخامس من هذه الأمور وقال فيها القاضي أبو الفضل اشملت هذه الآيات على قلما الله تعالى تشكيه جنته. صلى الله عليه وسلم معناه أن الآيات التي تكلم عنها في سورة النجس هي اجتملت على جسرية النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من البيان سيقرها بعد ذلك بتبسلي حيث قال وعشمتني من الآفات في هذا المصر أي إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وخذلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أسر يبيه من مدد الى بيت المهدس ثم أعز به صلى الله عليه وسلم فيها سجرة المهدس فلذلك أن فينا عليه الصلاة والسلام قسرية به وأعز قسرية به وأعز وهذا الإسراء والمعوات هي طبعا من مجلزات الرسول صلى الله عليه وسلم من مجلزاته لانه لا يمكن إدهابه المشاعة قضعها في ذلك الوقت الوجيج جدا فلذلك كان من الامر ان جديد عليه السلام أتى بهراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي اسري منه فالدليل عليه منه اخذ الفقهاء مشالته أخذ الفقهاء المشهور اختلاف هل الحرب يعني المركب كلها حرم ام مخصوصه بالبث فلذلك بعضهم يقول اسري منه من بيتكم هاله وهو ليس من بذل الحرم ولذلك استدل ممن قال لان الحرم كله حرم له ذلك الاجر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه بمائه الف صلاه فهل بالبيت الحرام أم بالحرم فقل ومن هنا كما قلنا كل استدل بدليله وذكروا مشكله التشريع النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه اسري به بيت ام هارد وفيه دلاله عندما قال ان عند كله حرام والبعض الاخر قال لا الذي يرد به يقول إنما اخي من بيت ام هارد بي. وجيء به الى المسجد الحرام فلما زين ابيه هناك طبعا هناك حصل شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج قلبه وهو ها لذلك القص الذي من الجنة ومن الجنة طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج كل ما التي بدخولها. طبعاً شيء عندنا من هنا ومن نجاء الوراق ورجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به. فقطع تلك المشهد الذي طبعا المفاوض. تحتاج إلى أشابيه حتى يطبع الإنسان ونزل إلى بيته المحدث فهو في بي يتين بسر يده ثم حرش فإذاً هي تابتة ولا غبار عليها وكما قلنا يوم معجزة أصول الله عليه وسلم وبيّنت أفضلية ده لأنه لما وصل إلى بيت المحدث صلى بأنبيه صلى الله عليه وسلم على الاولاد في بيت المخرج تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صح وأثناء قرر الى السماء ما على السماء الاولى ثم الثاني ثم الثالثه والرابع والخامس والسابع وكان في كل سماء سماء يلقى نبيا من الانبياء اي عنه حتى هذا الذي يذعر المطاف موضع عليه الكلام وكان موسى عليه السلام هو الذي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اسمها مساله الصلاة التي قربت على امه فكانت خمسين صلان. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ امر ذلك وعلى نازل بأمره فاعترضه موسى عليه السلام وقال ما الامر قال لقد قربت خمسين قال ارجع فاسال ربك تخفيف فاني عاصمت قومي ورحيت منهم وانا اعلم انهم سيجدونه في قلبه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فحق خمس ثم رجع عرض حق خمس حتى صار خمس صلوات ومع ذلك كل مرة بين موسى وبين ذلك الله وعلى وفي الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه من ربي خمس صلوات وإنما هو لإجراء القبر الذي تترى الله جل وعلى قال استخدامه من ربي فطبعا قال خمس فسمع مناديا يقول يا محمد إنها خمسون في الفحر خمسون في الأجل لا يبدل يفضل الأول وما أمه أنا بظلماني وذيذة من حكمة الله جل وعلا بصلي خمس صلوات ويكتبه الله جل وعلا بخمسين على ضريبة كون على الضريبة الأولى طبعاً وهناك خواهد وهناك طبعاً شيء كثير يستقر من ويستخرج من الإسراع والمعراج الى ان لبد الإنسان صلى الله شاء أن من كثير من الغمور التي علقت بقصة الاسراء والمعراج وغير عيش فيها هو صحيح وهو كثير جدا طبعا ربما اشياء لما حصل من الله به وكان فيها أمر الذي حصل الذي صلى الله عليه وسلم بسؤال جديد فأنا يمر على أخواني وهنا عرضة الجنة عليه وعرضة النار وراء الجنة وأهلها وما أعبد الله لأشحابها وراء النار وأهلها وما أعبد الله لأشحابها وكان يمر على قوم يعذبون وقوم ينحنون فإذا كان يسأل جبريل ويرتصد عصر في عصرة الملك ومر على مالك الذي <تصفيق> <تصفيق> وخاذل النار وكل الملائكه تشهد وجه رسول الله إلا بل هذا فشأل عنه جبريل وقال ما غالوا مقربوا هو خلقهم الله جبا وعلا وهو عالها لن يبحث لها من ولا يبحث قائلا والله خاج الله وفيها فطبعا هناك الشيئة الكثيرة الله إن شاء الله التي في إن شاء الله بتاعه. ثم طبعا هنا ذكر أبو آدب قال ومسانه أجوى لحقه لأن عند سعيد النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء فالله تعالى وعليه ينخذ رسية منه لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما رأى لذا قال ما جاء البشر وما تقر ما تلب أبو آدم رأى إذا فكل هذه الأشياء تبين شدق رسول الله صلى الله عليه وآله وآله إذن فقله نجد فؤاده قلبه وإشانه فقلبه تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وهنا اختلف أهل العلم كما سيأتي طبعا كان تبعاً ما كذب الفؤاد ما رأى قالوا ما الذي رأى. رأى. رأى. رأى ما هو الشيء الذي رأى واختلف تبعاً العلم في المساله هل رأى ربه رأى ام راى ربه بقلبه ولذلك تعارضت المشاكل بين اهل العلم والصحيح في الاقوال هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه راي علم لماذا لأنه لم يرى احد ربه الا يوم القيامه أنا اعظم ربه الى يوم القيامه رؤيه ذلك لله جل وعلا للمؤمنين انهم سيرون ربهم جل وعلا لا يضامون في رؤيتهم يعني لا يشكون في رؤيه الله جل وعلا يوم القيامه قلنا ان اكبر نعيم واشد نعيم وانعم نعيم هو رؤيه وجه الله جل وعلا ليس هناك افضل منها ولذلك حتى في التبشير اختلفوا في ولنا مزيد ما هو المزيد قال للذين احسنوا العشمه والزياده كذلك اذا فالزياده هي, هي رؤيه أه؟ الله جل وعلا يوم القيامه وملا فلذلك ما بعدها نعيم في هذه الرؤيه فلذلك اشتبه هل رأى بقلبي أم رأى, رأى العين فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وردت نصوص قال رأيت ربي بقلبي مرتين رأيت الشقيق لنحمت الآية بسياة ما تلبي فؤاده ما قال العين ما تلو الفؤاد ما رأى فلذلك رأى ربه آه مرتين الذي يؤذف ذلك هو احتصام الملع الأعلى لحديث احتصام الملأ الأعمى لذلك الله سبحانه وتعالى يشحل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الرؤية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية وتعلمون أن رؤية الأنبياء حق, حق, حق. ويدزق شاء الله جل وعلا قال سألني ربي فيما يستطيع من بلح العالم قال ووضع يده على كتب حتى وجدت بعد ذلك بين تهديين صلى الله عليه وسلم وإذا هنا قال ما كذب الفؤاد ما رأى رؤيته ورؤية ما كذب الفؤاد ما رأى إذن فقال في رضي الله عنه من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في عيني فقد أعظم الجريه فقد أعظم الجريه شخص عظيم شخص عظيم أعظم ان لم يرى ربه وإنما رأى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شك له. هل هو ربك قال نور أن أراه قال نور أن أراه فمثل هذه وكل هذه الأيات تدل على عدم <تصفيق> المجيء لأم رأسه ولكن من قلبه صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أشهد الأنبياء ما يخاطبون الله عزيلا وعلا إلا من وراء حجاه فلذلك يوم القيامة تثبت الهقير وأول من يرى ربه سبحانه وتعالى ونبي نعم صلى الله عليه وسلم لذلك قال هنا ما كتب الفؤاد راى ما تدب الفؤاد ما رأى وقالوا إنما الرؤية هنا راجعه إلى جبريل قول الآخر راجع بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل رأاه مرتين يعني على صورة الرجل خلقه موجل وعليه لها ستمئة جناعة لأنه ما تدب الفؤاد ما رأى لأنه رأى جبريل المرة الأولى لما جاءه أثناء تبرير الرساله فياتي فيها الامر بتدمير الرساله دائما المزمل هم دائما فلذلك جاءه على الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهرب الى الناس فيكتفك فيجد فكان يخاف ويهرب صلى الله عليه وسلم في اخر المطاف انه جاء الى اهله وقال زميلي زميلي وجاءت في الروايه الاخرى وهي ايها المدبر كذلك يسيروني يسيروني وهي في واحد في طبعا الملزم و المدبر فراى جبريل على ستمائه جنع قد تبدا الافق وقال كان يتناثر على الروايات من جناعيه قال له وكان يرى اشياء فلذلك لعظمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أهل. ورآه مرة أخرى عند شبرة المنتح لذلك هذا هو طبعا الشديد في التفسير الكلام بقوله ما كذب الزعاد ما قال ولسانه بقوله وما ينطق عين هوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس مندعثا عن هوا في نفسه وكذلك ما ينفق عنه؟ الهواء بل أكده بالجملة التي بعدها إن هو إلى واحد يوحى إن هو إلى واحد يوحى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع ما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من تقائل نفسه ولذلك في كثير من البعض كما يرى الضالي كلنا نسأل رسوله صلى الله عليه وسلم أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكأنه ينتظر الوحيد وكأنه ينتظر الوحيد ولذلك لا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم فقرى النظر يقلون شكك هنينك طرق نأرى شبه صلى الله عليه وسلم معنا ينتظر الوحيد الوحيد هؤلاء حتى يجيب أمر الله فيه في الجناس النبي مخلص إلى الإنجازة من المشاعر فإذا ما كان الهو. النبي صلى الله عليه وسلم عنه الهوى إن هو إلا رحي يوحى ولذلك أهل العلم تتسلموا هل يفع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم في غير التشريح كما حصل منه صلى الله عليه وسلم ما منع الناس لأن يؤبروا لا. هل يلفحوا أشترى النهر هل وما يفعل ما وما يفعله آه. فقالوا هذه امور الدنيا أن امور على خلاف طبعا ولكن في امور الاخره النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بان يقع فيما يبلغه لا. فيما يبلغه ولذلك ما يبلغ الا الحق ويتذكر وما ينطق عن الهوى ومن هنا اخذ اهل العلم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير القران هو وحي الموت هو عوضا واعي ولذلك صرح لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اجيت القران ورسله معه اجيت القران ورسله معه ما الذي من رسله معه هي السنه ولذلك غادت كما في القران الكريم وبالآلاه وبعد وقال وبشره بقوله ما جاب البشر وما طبع الجيه هو الميل عن الحق فالجيه غلل عن فما جاب البشر أي ما عن الحق بربيته ما جاب البشر قال وما طبع والطغيان هو موز في الحق. يسمى طبيان. اذن وما صار أن ان يتجاوز الحد الوصي ايضا ولذلك لا زال وصول النبي صلى الله عليه وسلم وما صار قال وقال تعالى فلا اقسم بالخنه الجوار الكل نسخ طبعا انتقل الى سوره التسويق يؤكد القول الذي هو بسوره النجم فاذا قال فلا اقسم بالخنه الجوار الكل فلا تقصم هذا العرب بل كانوا بالنسبة للتأكيد معناه مبخيم فلا تقصم أي مبخيم أرض الخنش الجوال الكنش الخنش هي النجوم وسميت خنش وكنش يعني المعنى إذا ظهرت وأضيئت سميت خنش وإذا ذهب ضوقها اتصارت خنش, خنش. شارك بالخلص ولدارك هي تجمع وكل في خلق يشبعون لذلك قال سبحانه فلا تبصموا من خلق الجوال الكلص ألا تبصموا وقلنا ان الله جل وعلا بشيء إنما تبصموا به من عظيم, عظيم لا. شأنه ولذلك هناك عشرة م. في هذه و ترى ان النجم كلما انفعت بهذا المقدار الذي خطره الله جل و علا و خطره لي نجم معين لو زاد عنه بشيء قليل او حاد عن ذلك بشيء قليل لاكثر في كره الارض لا تظن ان الافلاك لتسري هي نظام البديع الله سبحانه وتعالى تعالى صنع ولذلك لو تقدم جب قرص الشمس هذا لو تقدم لشيره عن حله تأثر في حق في تكتب الأرض بحقها ونشيها ولو تاخر قليلا لتجمد الأرض ايضا واثر في حقها ونشيها ولذلك من قدر الله جل وعلا أن الشمس تجري في مستقر لا ولن تعيد عن لا يحكمه لذلك وقسم الله سبحانه وتعالى بالاذن المخلوق والشمس اعظم من الارض بل النجم الذي تراه انت صغيرا هو اكبر من الارض ولكن لبعده ملايين السنين الضوئيه فانه يرى بذلك الحجم الشغير و الله سبحانه وتعالى وجعلها جعلها طبعا وجعلها و للشياطين الى غير ذلك من الامور فقال لأقصينه بالكنش الجواري الكنش إلى قولي تعالى و ما هو بقولي شيطان المسيط هو, هو بقول الشيطان لعنى المعنى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ما تعرفون الكفار هذا يمكن الدعم العلم الشراطي أو يوحى من جهتهم لا وما هو بقول الشيطان صاري إذن قال هنا لا أقسموا يقسموا ان لو لقول رسول الكريم أي كريم حين مرسله بقوة على تبليغ المحكمين أو من الوحي مكين أي متغسر من جهة من ربه فقد يرجع إلى جبريل حريفا إلى جبريل وقد يقارب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا إنما النبي يحيى إليه وكانوا أعداء من ولذلك الله سبحانه وتعالى قال من كان عدواً من الله وملائكه وجبريل ومن كائنا فإن الله عدواً كائنا جبريل لانه نزل بمدرسه للوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال اين هو جبريل فترجع الاوصاف منه لكن عندما اختلفوا بالاوصاف هل هي الى محمد صلى الله عليه وسلم أبناء الى جبريل وان كان الشياق دلاله واضحه على ان المراد به هو جبريل عندما يقول عند بن بالعرش نجيب مطاعم سماء امين يعني معناه بارجع الى المقص يحتمل كلمات الى جبريل عليه السلام قال قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين راى ربه وحين راى جبريل بصفته وقلنا السامي والصحيح رأى ربه رؤية قلبية نحن لا لا رأى جبليل رؤية عين نعم عمر فما هو على رفضه المغيب هذا إن كانت على الرقبة الله والبعيد معنى بمتحج نحن خيد المرشاة ومن فارع الإضافة معنى ونرى ونباحين يعني على الظهر دول رقبة معنى سيكون والله يشفي ركوعا للمنبه لا ما امره الله جل وعلا قال لو يخشى الادم مما امره الله سبحانه وتعالى بذلك فخشي حين ذلك من وهذه محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك بذلك هذه قوله وهو عن غير ظنين سواء علم كان ام لا فانها تخشى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقال على لكنه فوقعك لا يستعصه الله تعالى ما اقصه لانه من قصم في وشكره المصطفى مما نبسطه التقى به وشكره الله وما نشره وبسط عملا من قوله يكون احسنا افتقارا لا ننسى من بك من فيه تاكيد ايضا الى عظم النبي صلى الله عليه وسلم وان ما جاء به ليس من ايديه ولذلك قال الله جل وعلا يؤذي و في تفسير نوح و الصحيح في الحروف المتقطع في القران الكريم انه قد استغفر الله بماله بعلمه استغفر الله سبحانه وتعالى بعلمه يعني بعلم ذلك وهذا هو الصحيح وقلنا الوجه الوجه التالي الذي له وجهه شخيص هو انه تجد لأن ما من الحروض المقطعة في القرآن الجليل الا أعحم الله جل وعلا بماذا؟ بذكر القرآن الجليل وإذا الفنون والقلم وما يشكرون يعني ما يعني الكتاب وكتب القلم بالحلم وما يشكرون والقلم هو القلم المحدود المعروف إذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يشكرون يعني وما يكتبون وما يفعلون فيه وما يعملونه وإن كانوا يشكرون إن شاء الله إلى الحفظ وما يشجبونه على الخلائق وللوفه يحتمل هذا ما يقلع القلم وما يحطر معه ما يفعلونه ولا يخصبونه ألبا وكذلك ما يعملونه ويرجع وما يشترون. ما أنت من حاج ربك ففي رد على زعمهم أنه مجنون يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصابه الجنون فيما يخبر به بما يخبر به لم نعتاهم بمسائل الإحيان بعد الموت أنكروا ذلك أشد الإنكار ورموه بمالك بالجنون لما وصف له الجنه والنار رموه بمالك ذكر الغلول بقدر الامور الغيبيه كليه بما باذن من عندما قالوا نحن فتنينا المجنون نعم <تصفيق> وهذه نهايه نظراتك المحاره ودرجاتك ناتجه المحاوله ثم اعلى ثم له ان من عين جاد وصار ذلك المصبر لا يقظ ولا يظن به عليه نعم و ان الله سبحانه وتعالى يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ما انت بنعمه ربك بالمجهول فلا تلتفت الى هؤلاء ولا تجعل نفسك حصرا ولا يضيق صدرك مما يقولون ولا تلتفت اليه بل الله سبحانه وتعالى جميعا و قال قال له وان لك لا اجر الظلم معنى غير مقطوع الا اجر الظلم مقطوع وانه هو النبي صلى الله عليه وسلم <تكلم> <لك>. <تكلم> في على على نعم قلنا ان ما حو في نفسي واظلمني واظلمني تشمينا لشانجي دي حقي وقال تعالى لك على ربك ما ببيان أن الله جل وعلا أسمى النحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبه وعدت في بدء الخلق قل ذا قال وإنك لعنى قل خلق التأكيد. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يضاهر بل من يستطيع أن يصل إلى محشار محشار محشار ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع احرار ومن بينها وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طرم امرأة ولا عيدا الى ذي إلا الى ذي إلا وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طه احد بل وما شد على احد صلى الله عليه وسلم وكان يقول الله لا نسوي العمل من يد الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن منطقا صلى الله عليه وسلم ولذلك كان تقفه المرأة والخازمة والصبي، ويسي في حاجة في الناس ويقضي فالتالي تسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلطفه الصبيل يسهد بل ويلائمه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا علي ما فعل المخجر النبي عليه الصلاه والسلام وبعد ف... يركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق سجود فسالوه فقد ما اردت ان اكلف راحتك لا اله الا الله انظر الى حالنا نحن ان لله وان اليه راجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك على طرف عظيم في القرآن وفيد الإسلام وفيد الطرف الكريم وفيد الإسلام في جنة وفيد الله إن كلها على كلك عظيم وشكلة عائش رضي الله عن كلك إنك شهر الله كل كل صلى الله عليه وسلم لذلك كان قرانا يمشي على كان قرآنا يمشي على الأرض كان أرحم ولذلك رغم ما عاناه صلى الله عليه وسلم وما قافاه من قومه وتعلمون الشدة وعام الجوح ومع ذلك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو عليه وكان لو دعا لاستجاب الله جل وعلا دعاهم بل أرسل الله جل وعلا ملك جلال لياخذ أرضا فقال مرني اطبق عليهم أخشبين قال له قال ولكن أسأل الله أن يخرج من اصلابه من يعبد الله لا يترك به شيء أي رحمة هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويرجم بحجاره النبي صلى الله عليه وسلم بحجاره وتتفضل قدماه صلوات ربي وسلامه عليه قل عدنا يكون در الهاتف هذا من خيمة الخلق أعبئن شدة الغضب لا تزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خيمة وما وجدنا إلى ذلك ما أحواجنا إلى هذا الأمر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحن تشوى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله على وسلم يجمع صحابته ويقول من له حق فليكتش من عبارة الله ومن هذا ذلك لو حق على رسول الله لم؟ هل لك حج من له حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وإذا يتقام مع حج الله الصحابة قال أنا يرسلك سغرب الصحابة ولكن قالت له غال قال انا يا رسول قال نعم نعم قال ارمي جلدك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن جلده فقال اقتشك فعنقه ولمك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما أردت أن أمش جلدك عم الله رحمه هذا قال لك ولا تشاغنين انما اراد ان يلمس رسول الله صلى هذا من الله الله عليه الصدمه الكبرى التي لم يتحملها صحابه رسول الله صلى الله حتى كاد بعضهم كما فعل عمر وقال من قال محمد صلى الله عليه وسلم على من قال أن محمد القضمات قطع في غنوة الصدمة أي صدمة أشد من هذا لذلك يعني يستسلم الإنسان من خلواه إذا أصابته المصيبة أن يتدخل المصيبة العظمى وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب بذلك آه الشلوى والمعنان في أرساح حيبه لأن ليس هناك مصاب اعظم من فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صدمة كبرى بموته ولم يثبت على ذلك إلا قليل جدا وكان منهم من فد أبو بطر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه فذكر الصحاب ان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله صحابه ذكر موته وأهله سيموت ولذلك كما قال عمر الثاني وفي الآية وقال والله تعمل أسمه لأول مرتي فالجلبة الشظمة كبر لماذا يشد في حمد رسولنا يا لما نصر الخبر قال اللهم نزيه البشر حتى لا أرى بعدنا تقصد الله إن شاء الله الله أبر هذا من شدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا من من أخذ الله بشرة فاستجاب دعوة شدق الله الله جل وعلا من المؤمنين دين الإنسان شدقوا ما الله على منهم من قضى ركبة ومنهم من ينتظر وما جدر تبزيله ولكن يأتي الرعاة الشبه من الناس فينطفح من خيرة خلف الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال الواسطين رحمه الله اثنى عليه بطفل خانونه مما اشتاق اليه من نعمه وفضله عندما جبل وعلى ذلك أقول فسبحانه وفيرك الكريم من نفس الجباب فالحبيب الذي يشتغل خير وعادة ثم وجزاه عليه سبحان ما وعلى ذلك وأوسع إطلاع أحمد الله وعلى قوله بعد ذلك إنه وعدته بإنه من قوله ثم أطرد عددتي على جنة عدوه وديك السوء حيث على ايده المسوريه المساعدة في, في, المسوري في طبقه الله عليه وسلم ففق في الأعلى قصر من حصر القمر فيه لخوي السعادة برد وعن المتذبين لعطوه أسطير وقومين ثم خسم بالعيد الصابت بثمان شقاق المخاصمة بوارة لخوي السعادة سمس على فكانت نصرق الله لشهادة أسنى من نصرق المسجد وردته شهادة على العدو أعطر ذاهن ربه في ديوان المسجد صلى الله عليه وسلم لذلك الواسطين هنا يقول اسم الله سبحانه وتعالى بحكم قادونه ما أشباه من نعم وقبله بذلك قال على ذلك ان الجبل وعلى ذلك الخلق فسبحانه اللطيف سبيل الحميد يعني أن ذلك لفضل الله جل وعلا قال ابن احترم الخير وهدى إليه ثم أتنى على فعلي وجزاه عليه سبحانه ما أكبر نوال وإذن فحكى الفعل الذي تفعله وتقوم به إنما هو بتوفيق الله جل وعلى ومراجع إنا قبل الله جل وعلا ولولا قبل الله عليك ما تصفعت أن تفعل ذلك الفعل ولا أن تقومه وهذا هو التوفيق ولذلك أهل العلم يقولون أن لن تستطيع وضعاً ان يستطيع أحداً أن يؤدي شكرا نحن الله ابدا والله لن تستطيع ولكن ضعنا في الله بنا انه يقبل الشيء القليل يقبل من القليل لن تستطيع ابدا أن تؤدي شكراً لأنك تحتاج أن تشكر النعمة وتشكر التوفيق للمعمة وتشكر توفيق التوفيق وتحتاج إلى ذلك التوفيق وثم توفيق التوفيق وإلا تشت lean أن تكمل ذلك لأن الله أنعم عن عنك ووفقك لشكره ووفقك لأن توسق لشكره وتحتاج كما قلنا إلى وفق الله وأوعده حبه قائم وجعله يقم من الدين الشهم هذا فاستمر هنا عشناه ونسير ان شاء الله تعالى على هذا الدين الله الله وعلى طريق صدق النبي محمد صلى الله عليه في